بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكنا أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم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 فَمَتَى سَأَلُون يا وَيْلَنَا إِنَّ كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أن أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ وَلَّاتَّخَذْنَاهُمْ إِلَّا إن إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ولكم الويل مما تصفون.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 ب والخير فتنا وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهكم وهم بذكر الرحمانهم كافرون قل قلين من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عوجهم النار ولا عن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 يعون نصر أنفسهم ولاهم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أن نات الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا لنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردة لنتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد داتنا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك نزلنا أفأ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 ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَاتُ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 افَتَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ما لا يَنفَعُكُم شيئًا وَلا يَضُرُكُم أُفٍّ لَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُوا آلَهَتَكُم إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُلْخَسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أهمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا تيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسق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 لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنن الذاب مغضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أيد نادى ربه رب لا تضرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمة قوم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كلن لينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإن له كاتبون وحرام على قرية نهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة نبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء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 إله واحد فهلنتم مسلمون فإن تولوا فقلا ذنتكم على سواء وإن أدري أقريبنا بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع لاحين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون